اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنوي خداي بخش دوم هربان. آف والقرآن المجيد. تنبت على سرتاي هند لا كاني قرآن ده هاتون جمريان شوارد بيتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنیو گرنجی قرآن کرتوانه هیچ کس دانیا با پیتانک تی چی آوا بیویند دابنید برا دیک حتی اگر همو گروی آدمیزاد و جن کو ببنو و با اومو بستا بگمان نتوانن اروحا چندها نهینی ترشیته دایا زنکانده هنده چی دواون هنده چی شینو تویانا هر خدا خوی زنیا و نهینی ام پیتانا ب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خلشی باوریان نکرد، بلکه سر سامبون لواکا یچگل خویان نرده و تا دایان بصلتشین تو، به داریان بکاتوا. جا کفران وتوان، اماشته چی سیرو سرسره نره. بایوتوان، عیا کاتج مردیو بین مردن گرانوا است برورتغارجل والله مياندا دفرميت قد علنا ما تنقص الاض منهم وعندنا كتاب حفيظ براستي ام زانيو ما نكات كمردن زويتشون بربر الله شياندا درزانيتو ديكات وبخاك اماتو مارجيتا بتي مانها كهموش تيجي تدا تو مارو هيتش تيغل بري اوانوا وو وبزرنيا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج بلم امانات جيراستينو برويانبي نهيناوا كاتيك بويان هات بهي اووا او لسر جردانيو سرليشي واويشي الوز ده دهجين هروجيق افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج ايا ورد نبونا تولوا اسمان اي كبراسريانا و يا تشون ماندروس كردو و رازاندو وَالْأَرْضَ مددناها وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي وألقينا فيها مِنْ كُلِّ فيها من كل زوج بهيج.ارو رازاومان تيادا <تصفيق> تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد لا هردم جابهوي طلع بلند كهيش وخرمي جوانو لسريكو ريزكراو دقريت رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اما اش بو اوي ببيتان رزقو روزي بو بندكان هر بو او بارانا شوين مردو زندودا كيناوا هر او هايش لدواي مردن ايو اللخاق دينا الدروات كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرص و بيش امانيش قوم نوح بيغمبركان بدروزاني اروها خاون بيركانو هوزي ثموديش وعاد وفرعون واخوان لوط اروها قومي هود فرعون بركان لوط وتا قومكي واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب روس فحق وعيد خاون باخد سركانو قوم كيد تبعيش كيتشق بول بعشا كني دولة حميري لا يمن هريتشق لوان باوريان ببي غمبركان يان نكد بهوي اوا شايس سيبشاتني هرشيء مبون أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد. آية من لا سرتاوي كم جاردك أو خل كمان دروس كرت ما الريمان. نخير ما ندونابين. بالكو أوان لجمان دان بران برد رزبونا ويا شيء تازع. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سوين بخدا. بجمل إما آدم زاد ما دروس كردوا ودانين تي بدلو دروني دادت. إما للشعر رجي دلي لي نزيق ترين. إذ يتلقى المتلقى عن اليمين وعن الشمال قعيد. كاتك دوفرش تتشاو دركي آدم زاد كل لا راس وتصبي و تون. همو گفتارو کردارشی تو ماردکن بعد از زور پیش گوتو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتید هر قصه چی لدم در چید خیرات چاو دیر چی تو ماردکاند و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ای انسان تنقاني مردنو آزارة كانيهات هاو ريل لقل راست يكان دا او سابت دو ريت او او بسرها تورو داوه يك خوتد لي داو پناد لي دا قرد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لو دوا فو داك ريت بصور دا يتر او الروجي بيشاتني هرشو آقادار كردنا وكانا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. راجي خيام ديتهم مكسك دو كسيل لقل دايا يشيشان ديجانيت أوي تريشان شاية بسريوان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَكَشَفْنَا عَنْ كِغْطَاكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد بيك يا كيبيبا والراندو تريد سوين بخودا براسي طول لمصر هاتانا نا اغابوي تو جوي خوت دلي خواندبو صايمه باردمان لسر تشا وكان دلا داو هم مشتاق <تصفيق> وكو خايد بينيتو امروتشا وكان تيجا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فريشتي هاوالو تساودي روبا بروارد غارداليد ارتكارو آدم ام ادم يهيا هموي اوتلايمنو يا داشتو تومارم كردوا القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب دویلې پر خدا فرمان داد با دو فريشتک هرشي کافر وباب ورشي سر کش وبو ځنه هيا فري بدن انه اگریدوز خوا اوېکه هميشه بتندي قدغي همو خيرو چا کې ذکرت ما فيه خلشي پيش هل ذکرت خوې بو خلشي شي دخسته ګمانه وا جعل مع الله الهن اخر فالقياه في العذاب الشديد او ابوك هاول وشريش بو خدا بالرواد زاني كوات ايوه هر دوكتان او ادم يفربدن الناوس زاي السختوا قال قرينه ربنا ما اضغيتوه ولكن كان في ضلال بعيد هاول الشيطان كشي با كانت دكاتو داليد بروردكارا خو من لخشت من بردوا من سرکشم نکردو، خوی توان باره. برام خوی لنهو گمراییو سر نشیو و یه چی دور دان قمبوو. قالا لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. جو کتی شیطان و آدمی زاد للاي خدا دبیت چی خدا بیدن جیان دکات دفتر میاد شردمیل للاي من براسي من بيشتر هرشيهاتني أمروجم خستبوه برشاوتانو بيهم راقان دبون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يترقصو <تصفيق> برياري من ناقورتو هلنا وشيتوا من هيتش كاتستم كاريجنيم لبندكانم يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ بدو زخلين آيا بربويت ابيش لولام آيا كسيترماوا خلشي زياتر نيا وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ لولا تول خدا ناسو باريسكارو باورداران با اوي دور بيدليان دو تريد اما اوبلين ابو بيتاند رابو بو همو وكسانيك زور تو بكارو خو باريزن لاغلاهو نافرماني خدا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هرکس ل خداي مهر بعن بترسي تو ل پنهان دا خوي ل جناه بپاري ز تو بدلاي چي خدا بگرتوها جا ب و بختوران دو و بفرمون بتننا و بهش تو ل جل آشتی و آرامي و همنيدا آو ايتر راجي نميري و نبراوي هرتيج داوي دكن و حزلي دكن بيان آماده تي ايدا زور لوش وش زياد لايا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هم أشد, منهم هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ خُو إما تشاندها هو زنة ويبيش اوان من لنا وبردوه كأوان لمن بدا صلاة ترو بتوانا تربون خو اوان بشاركان وشوين واركان دا قراونو تيه بربون آیا هیچ در باز بونیک لسزا کانیان بدی کرد؟ این فی ذالک لذکران من کان له قلب او القسمع و هو شهید برستی آلو بسرحاتان دا یاد آوریه با کسیک دلی چی زندوی هبید یا خود جوی با قرآن را دیرد لکاتیک دا آماده بید با فرمان برداری و کردنی هم و دروست وَلَقَدْ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِ وما مسنا اللُّغُوبِ برستي ايما آسمان كانوا زوئي و هرچي لنوانيان داهيا بشش روش دروس من کردون هيت من دوية تيش کردين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 ويكصلت على النقاب cover leur عنديد أنفسهم الحقاء لا يقدمون أنفسهم لا ي Jam burglتيون في الداخل الم�ル يقدمون حين تنفسهم وفي تسبحاتكم ت绐يث أو اسطأهم ذكرون وبكت at不是 esa تسبحاتODoh خدا ما يمكن في حوال أمواج أب time المنزل ومن مستمر هناك رائعة بانگ بیشک بانگ دکاد لش وینی چین نزیک هوا. یومی اسماعون بالحق ذلك يوم الخروج. او رجع دنگی چی زور برزو سامناك ناک بر راستید او رجی هات ندر ویا لطیخاگ دا. اینا نحن نحی و نمیت و ایلینا المصیر. براسي هر امجيان دبخشينو دشيان مرنين قرانواش هر بولاي ايما يومه تشقق الارض عنهم سرا ذلك حشر علينا ينسير روجي جديد زويل لاستي اوان شق دباتو خلشي لا غوركان بان باجورجيدي انا دروا او كوكرت نوايك لا ايما كاريتشي زور اسانا بولي برسينوا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي محمد امتشاك آقا دارين بويكا ديلينو تشون چون ام أمراست يدکن خوتو زور دار نيد بسر يانو التاب بزور باور يان داب كواتا توتنها ها اود كبا كبقران يا داوري او كسان بكيد كلها الرشكاني ايه مدى ترسن